يا أيها النبي التقيل واتبع ما يوحى اليك من ربك إن الله كان بما تغمنون خبيرا وتوكل وكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل في جوفه وما جعل ازواجكم الله وما جعل أدعيا No! عليكم جناح فيما أصطأت به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله Oh <laughs> كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن Yeah. جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذارت الأبصار وإذ fall. يقول المنافقون وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَتْتِرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ يقولون إن بيوتنا عورة طارئتم مسوا إلى الفتن ثلاثة وَمَا تَلَبَّسُ بِهَا إلَّا يَسِيرَ One guy. من <تصفيق> فإذا جاء الخوف رأيتهم مِّن إليك وَمِّن فتدور اعينك الذي يشاء عليه من الموت فاذا ذاب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشعة على الخير أُولَئِكَ لم يؤمنوا فأقبط الله وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وَإِنْ يَأْتِي الْأَحْزَابُ يَوَدُّونَهُ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أشوة حسنة. قسوة حَسَنَةٌ لمن كان يرضو الله ليجذي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قَوِيًّا عزيزاً فَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وأورثكم أرضاً وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطوى وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تردن الآيات الدنيا فتعالين فتعالين أمتعكن وأسلحكن سراحا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة وَالدَّارَ الآخرة فَإِن يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العظيم من يأت منكن بفاحشة مبينة يضعف لأ العذاب ضعفين dan zal ik صالحا وتم الصالح أن نؤتها أجرها مرتين وأغتدنا يا نساء النبي لستنك احد من النساء ان اتَّقَيْتُنَّ فلا تخطئن وَقَرْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَارُوفًا وَقَرْنَ فِي بُرْضٍ قلنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة و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 in de maat قبيرا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 والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله له وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا إذا وَمَن يَرَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا مُّبِينًا وَإِذْ تَقُونَ وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس ورمو Altyazı M.K. We'll gonna... ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله يا ايها الذين امنوا الكلى ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم 119. وكان بالمؤمنين رحيما 110. تحيتهم يوم يلقونه سلام ثم لقدتم من قبل انتمشوا فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعون وسرعون <تصفيق> جميلة يا من Inna, de naa وبنات خالك وبنات خالتك اللاتي هجرن معك وامرأة مؤمنة, وامرأة مؤمنة إن نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكع إن أراد وأنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك خرج وكان الله غفور رحيم. Oh. Oh One Hello. mm -hmm. um mm -hmm. على السماوات والأرض والدبال فأبينا أن يحملنا فأبينا أن يحملنا